جماعه قد وجبت سنت بفرد وبغاكات راست ونذبت إعادة الفقدي بها لا مغربا كذا عيشا نوترها شرف الإمام مكلف المكلف أتل بالأركان وحكم من يعرفه وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعات الحر المقيم العديده ويكره السالس والقروح مع بدل غيرهم ومن يكره دع وكالاشان لوائمه بنا ردا في مسجد صلاة تجتلى بين الاعصاب وقدام الإمام جماعات بعد صلاه الاعتزال وراتب مجهول أو من أبين وأغلاق عبد خاص يبن زين وجزعين مير وأعمى الكان مجهد خفا وهذا الممكن والمقتدر إمام يتبع خلق زيادات قد حققت عنها عدينا وأحرام المسبق فورا ودخل مع الامام كيفما كان العمل مكبرا إذا جدا أو راكعا ألف في جلسه وتابعة إن سلم الإمام قام قضيا أقوى له وفي عليه كبار حصل شاف أو او اقل من ركعتين والسهو اذ تحتمل ويسجد المسبوق قابل للامام ما هو بعديا قضى انقضاء بعد السلام ادرك ذاك السهو ولا لقياده من لم يحاصر ركعتان لا يسجد وبطلات لمقتدر بمرطيني على الإمام غير فارع منجل من ذكر الحدث أو به غنب إن بدأ الخرج منها ونذب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباهم فردوا قدموا يقول عبد الواحد بن عشيري كتاب الزكاه الحمد لله الذي علمنا من العلوم به كلفنا صلى وسلم على محمد واله وصحبه والمقتدر وريضاته الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم في العين والألعام حقت كل عام يعمل والحب بالإقراك يرم والتبر الزبيب بالطيب وفيك بالزيت من زيته والحب يفي وهي في ثمن والحب العشر أو نصفه إن أراد سخي يجر خمسة أو سبع نصاب فيه في في الضات القلم أتى لدرهم دينار النصاب في الذهب وربوع العشور فيهما وجب والعرض ذو التجري ودين ما اضر قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقرض ثمن او دين عينا الرشاق الحول للاصلين في كل خمسة جبال جدعا من غانبين بنت المخاضي مقنعة في الخمس والعشرين وابنة اللابون في ستتين مع الثلاثين تكون ستا وأربعين حقة كفت جدعات احدى وستين وفت من تلبون ستتان وسابعين وحقتان واحدا وتسعين وما ثلاثين ثلاث اي بنا لبون اخذ حقتين باكتية اذا ثلاثين ثلاثة المئة في كل خمسين كمال الحقة وكل أربعين بنت للأبن وهكذا ما زاد أمره ياهن عجل تبيع في ثلاثين بقر وسنة في أربعين تستطر وهكذا برتفعات ثم الغلم شات لأربعين ما أخرى تضب في وحدين عشرين يتلو مئة ومعتمانين ثلاث مجزئة وأربعان ختم مئين أربعين شات لكل مئتين إن وحول الأرباح وناس لك الأسر والطارئ لا عما يزاك ان يحر ولا يزاك وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليعم وعسل فكهة مع الخضر إذ هي في المختات ما يدخر ويحصل النصاب من صفاينك كذاب وفضات من عائلك والضان للمز وبخت للعراق وبقر الى الجواب سيستحاب القمح للشاعر للسلف يوصى كاد القطان والزبيب والثبات مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل المدين مؤلف القلب ومحتاج الغريب احرار اسلام ولم يقبل المورب فصل زكاه الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزق من مسلمين في جل عاشق قومي لتوني حر المسنان في الياقل عبد الوحيد ابن عشير كتاب الصيام بسم الاله القدير الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد واله وصحبه والمقتد صيام شهر رمضان وجبع في رجب شابنا صوم نديب كتسع حجه واحرى الاخير كاد المحرم واحرى العاشر ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبائل في كمال فرض الصيام نيه بليله وترك وقع شربه وأكله والقيء ما إصال شاي للمائد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغرب والعقل في أوله شرق الوجه واليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض اليه ارتفع ويكره اللمس وفكر سليمه دابا من المد والا حرمه وكرر ذوقك قدر وهضر غالب قاي وذباب مغتفر غبار صالع وطرق وسواك يابس اصباح جنابه كدك ونيه تكفي لما تتبعه يجب إلا إن نفاه منعه نذب تعجل لفقر رفعه كبكة آخر سحور تابعه من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارتان في رمضان إن عامت لأكل أو شرب فمي أو للماني ولو بفكر أو للغض ما بلا تآون القريب ويوبى للضر أو سفر قصر أيوبى وعمله في النبل دون ضر محرم وليغن لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ويلة اوعد فيما قيمة ملوك بالإسلام حالة وفضلوا إطعام سيك فينا فقر مدى لمسكين الميناء العيش الكثير يقول عبد الواحد ابن عشيري مبدد آمن الحج الحد الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صل وسلم على محمد وآل وصحبه والمقتدين الحج فرض مرتان في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الاحرام والسيوقف عرفه ليله الاضحى والطواف رديفه والواجبات غير الاركان بدم قد جبرت منها طواف من قادم ووصله بالسعي ماشي فيه ما وركعة الطوافه ما نزل مزدلف في رجوعنا نبيت ليلة ثلاث بمينا احرار ميقات فد الحلايفة لطيفة الشام ومصر الجحفة قرر لنجد ذات عيق للعراق يا نبلم اليمن آتها ويفا تجرد من المخيط تلبية والحلق ما من جمار توفية وإن تريد ترطي بحشك اسمعا بيانه والطهن منك استجمعه ينجي داري قد تدار ضفر تاسل يا واجبين وبالشرور يتصل والبسر دار وعذرتنا لا ليني والكافرون مع الإخلاص هما واذا كنت او مشيت احرمه بنيه تصحب قولا وعبد كمشي او تلبيات مما اتصلت وجدت كلما تجددت حان الوعير صليت ثم اندلت مكت فاغتسل بذيق وبينا لكن ومين كادت ثانية دخوله اذا وصلت للبيوت فترك تلبيتا وكل شغل واسلوكا للبيت من باب السلام واستلم الحجر الاسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسف وكبلا مقبلا ذاك الحجر متى تحادي كذا يماني لكن ماذا خذ بياني إن لم تصل للحجار المس باليدي وضع على الفم وكبر تقتدي وارموا الفلاثا وامشي باب اربعه خلف المقام ركعتين أوقيعا وادعو بما شئت لدى المتزم والحجار الاسود بعد استريم واخرج إلى الصفا فقير مستقبلا عليه ثم كبيرا وهللا واسعى لغروه الفقير ذي الجصفه في رقم المسيل اذا اختفى اربع وقفه بكل منهما تقي حوا الاشواق سبعا تميما وادعو بما شئت بساع وطواف وبالصفا ومروة معترف ويجب الطهران والستر على من طاف ندمها بساعين اجتلى وعذب نبي لمصلى عرفه وخطبه السابع وثمنا الشهر خروجان للمينا بعرفات تاسعا نزولنا وتاسنا القرب الزوال واحضورا الخطبتين واجمعان لا وقصورا ضريك ثم الجبل أصعد ركيبا على وضوء ثم أكون موظيبا على الدعاء هللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيئا بعد غروبها تقيل وانفر لمزدلفه وتنصرف في المازي مايل العلا مايل واقصر بها واجمع عيشا لمغربي واحفظ وبت بها واخلي ليلتك وصل صبحك وخلص رحلتك قف وارعو بالمشعر للاسبال واسرعان في بطني واد النهر وسرك ما تكون لعقباتك فارمي ناديها بحجار سبعاتك من أسفلين تساقوا من مزدنفة حل وانحر هدياً إلبي عارفة أوقفته وحنق وسيل البيت فطف وصلي مثل ذاك النادي ورجع فصال من في من الوابي كثرة زوال غادي إرمي لا فلت جامرة بسهر حصايا لكل جمرات وقفه الدعوات طويلا إذر الأولياء لأخيرا عقبه وكل رامي كبيرا وابعل كذا كثالتان نحر وزد انشت رابعا وتم مقصد ومنع الإحرام صايد الباري في قتله الجزاء لك الفاري وعقرب مع الحداة كلب العقر وحيات مع الغراب ابتجر ومنع المحيط بالعروي ولو بنسجر أو عقد كخاتم حكر والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا ولكن إنما تمنع الأنتال سقوط فاز كذا ستر لواجه لساتر أخذ ومنع طب ودهنا وضرر قبل وإن قوس خن شعر ويفتدي في لبادي ما دك. من المحيط لهنا وإن عذر ومنع النساء وأفسد الجيمة إلى الإفاظة يبقى لمتنع كالصيد ثم بقي ما قد ملع بالجمرات الأولى يحل فاسمع وجزال اسم الضرب المرتفعي لا في المحامل وشوق دوق فاعل وسنة العمرات فأفعل كما حج وفير تنعيم ناداً أحريمة والإفرا ساعي كحلقان وقصيرة تحل منها والطوافة كفيرة ما دمت في مكة وعى الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة ولازم الصفة فإن عزمت على الخروج طب كما علمت وسر المصطفى بادب ونيه تجب لي كل مطلب سلم عليه ثم زد للصدق ثم الى عمر نهي وعلم بأن بان هذا المقام يستجب في الدعاء فلا تمل من طلب وسل شفاعه وخاتما حسنه وعجيني الأومة إلي تلمون وادخل نوحان واصحب هدية السرور إلى الأقارب وملك يضع يقول عبد الوحيد كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وأله وصحبه والمفتد وتوبة من كل ذنب من تجيب فاوة مطلقان وهي الندم بشرق الإقلاع ونافي الإصرار وليتنافى ممكنا تسقي الطاق وحاصل التقوى اجتناب وامتفا في ظاهر وبطن في ذاتنا فجاءت الاقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعه يغض عينه عن المحارم يكف سمعه عن الماثم كغيبه نميمه زور كذب لسانه أحراب تارك مجول يحفظ بطنه من الحرام يضر ما شفيها باقدامك يحفظ خرجه ويتقي الشهيد في البطن والسيد ممنوع يريد ويقيح الامور حتى يعلمه والله فيه النبي قد حكما يطهر القلب من الرياء وحسد العجب وكل دائر ولم بأن أصل ذي الأفاتي حب الرياسة وطرح الآتي رأس الخطايا هو حب العجلة ليس الدواء إلا في الإنفرار له يصحب شيخا عرف المسالك يقيه في طريقه المال يذكر الله إذا رآه ويوصل العبد الى مولاه يحاسب النفس على الألفاس ويزن الخطر بالقصطاص ويحفظ المفروض راس المال والنفل للحربي يوالي ويخفر الذكر بصف ولبي والعون في جميع داب ربه يجاهلون نفسا لرب العالمين ويتحلى بمقامه اليقين خوف رجاء شكر وصبر توبه زوز توكل رضا محبه يصدق شاهده في المعامله يرضى بما قدره الاله يصير عند ذلك عارفا به حرا وغيره خلام قلبه فحبه اله واصطفاه لحضرات الحدوس واشتباه للقدر نظم لا يكفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية ابياته أربعة عشرة ست مع ثلاثمائة عد الرسل سميته بالمرشد المعين على الضرور من علوم الدين فأسأل النبع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنم قد انتهى والحمد لله العظيم صلى وسلم على هذا الكريم يقول عبد الوحيد بن عبد مبتدئا باسم الاله القدير الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد واله وصحبه والمقتلين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الهدى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المبارئ المصور الغفار القهار الواسع الرحمن العدل العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجد الباعت الشهيد الحق الوكيد القوي المتيل الولي الحامد المحصي المبدئ المعيد المعين المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المعين كل ملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني الموني المادع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوحيد الرشيد الصبور بأسمعك الحسن دعوتك سيدي وجئت بها يا خالقي متواصينا ومتى إلى ربي إني كم بعديها كل المنا والمؤمنا فقبل ظروف فزماني يغفرن ومقليلا وجون وقواحم وفي وصل على العيده وتوب وهدي كل شيء تحت قال اغثنا يا غيث يا وسع العطاء وبين العشري والسهريه قريبوا بقلينا وصلى لله امم بكره وعشيه على المصطفى ما رعد وجلجلا وآله والاصحاب وارثن كل وبعد فحمد الله فخذنا قوطة الشجرة 2003 وثلاثة. كنت مع فرقة الكوثر الأناشيد. ترقبوا الشريطة التاسع عشر. موقعنا على الإنترنت www.abdulali.net